انسوا الدنيا بحالها وانتوا عند النبي انتوا في رحلة جميلة رحلة العالم ثاني انسوا الدنيا بحالها وانتوا عند النبي انتوا في رحلة جميلة رحلة العالم ثاني عالم ود وخير ومحبه ما تصلوا على النبي سيدنا النبي عيوني وروحي وقلبي وكل كياني انسوا الدنيا بحالها وانتوا عند النبي انتوا في رحله جميله رحله لعالم تاني سيب تغسل زنبك وادعله روحك طهر قلبك مد وصالك ووصل حبلك للي حلا رباني انسى الدنيا في بحبيبك حبيبك دوج روحك عند طبيبك صف النيه وطهر عيبك انت في كوكب تاني سيبت لزنبك له روحك طهر قلبك مد وصالك ووصل حبلك للي حلا رباني انسى الدنيا فكر بحبيبك دوج روحك عند طبيبك صف النية وطهر عيبك انت في كوكب تاني انسى الدنيا بحالها عالم تالي لما تروح لأحن مدينة وتسلم على الغالي نبينا لما تروح لأحن مدينة وتسلم على الغالي نبينا سدنا النبي نزرها ترضينا بهيخف في البيعاني لو صلت في تدعي تدعينك بالعودة. ولملحبة الممدودة تلقى الوصل رباني لما تروح لأحن مدينة وتسلم على الغالي نبينا لما تروح لأحن مدينة وتسلم على الغالي نبينا سيدنا النبي نظرها ترضينا بها يخفل بيعاني لو صلت في الروضه يدعي هنك بالعوده ملما الحبال تلقى الوصل رباني انسوا الدنيا بحالها وانتو عند النبي انتو في رحله جميله رحله لعالم تاني إنسوا